إن جهنم كانت مرصدة للطاعين ما أبا لبثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها برد ولا شراب إلا حميم وعسقا جزاء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 فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إلَى رَبِّهِ مَا أَبَىٰ إِنَّا أَذْلَكُمْ عَذَابَهُ قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْأُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر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 طارق وما أدراك ما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما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 ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فص وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ويدا الله أكبر الله أكبر